بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين إن شأن نزل عليهم من السماء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 قال رب اني اخاف ان يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فارسل إلى هارون ولهم علي ذنب فاخاف ان يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا انا معكم مستمعون فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال لَمْ نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وَأَنْتَ من الكافرين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 فألقى عصاه فيدا هي ثعبان مبين ونزعده فيدا هي بيضاء للناظرين قال للملي حوله إن هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا فارجه واخاه وابعث في المدائن حاشرين ياتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل انتم مجتمعون لعلنا نتبع السحره ان كانوا الغالبين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 لو ططع النّيّديّون وأرجلهم من خلافه ولو صلباً نكم أجمعين قالوا لا ضير إنّا إلى ربنا مقلبون إنّا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا لا نطمع أن لنا ربنا خطايانا كنا أولى المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن نسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن قليلون وإنهم لنا لغائون وإننا لجميع حاضرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذالك وأورثناه بني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 والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مردت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين، والذي يطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين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 فكبكبوا فيها هم والغاؤون وجنود ابليس اجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين وما ضلنا ولا صديق حميم فلو امنلنا كره فنكون من المؤمنين ان في ذلك لايه وما كان اكثر المؤمنين وان ربك له العزيز الرحيم كذبت قوم نوح للمرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله واطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن اجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله واطيعون قالوا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 في ذلك نايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك هو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون إني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون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 إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فهلاكناهم إن في ذلك لايه و ما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين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 وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ قَالُوا لَإِنْ لَمْ تَنْتَهْ يَا لُوْطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ قَالَ إِنِّي لِعَمَرِكُمْ من الْقَالِينَ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ فنجيناه وأهله وجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المندرين إن في ذلك نآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن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 وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَوْفُوا الْكَيْلَ ولا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَازِنُوا بِالْقِصْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ولا تَبْخَسُوا الناس أَشْيَاءَهُمْ ولا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين عَلَيْنَا علينا كسفا من السماء إن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 وَإِنَّ ربك لهو العزيز الرحيم وَإِنَّهُ لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه أَلَمْ فِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَيُّ عَلِمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِيِّينَ فَقَرَؤُوهُ عَلَيْهِمْ مَا كَرُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ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 هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أتين يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعموا الصالحات وذكروا الله كثيراً وانتصروا منه بعدما ظلموا وسأعلم الذين ظلموا أي من قلبياً